السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ورد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتي أقوام من آخر الزمان ينلقون من الإسلام كما ينلق السهم نرجو من فضلكم توضيح لنا أوصافهم وما هو وجه المأثور. هؤلاء الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم الرضا وإبداء. وأن الواحد من الصحابة يحقب صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءته لكن, ول... لكن هذا العمل لا يزاوز سراقهم يعني ما ينزل للقلب وله يجب الله فيمرقون من الإسلام مروح الصدم من الرمية والسهن إذا ضرب الرمية مرق بسرعة وخرج من, الط... من الجانب الآخر فهو ما كده يمرون بالإسلام مروراً سريعاً في هذا السهم ثم يأخذون منك صلى الله عليه وسلم قل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإتكاده لأنه وإن تشددوا في الدين فهم أريقون منه لو فتشت عن قلوبهم إلا وجدتها سوداء ثم لا يصل إليك الخير ولا الناس صلى الله عليه وسلم لأن إيمانهم في الظاهر وهذا في الحقيقه شيء يجب علينا ان نحاسب انفسنا فيه لان بعضنا تجد يكره المعاصي من الناس وينفر منها وينكر عليهم ويسبهم لكن ما وصل الايمان الى قلبه تجد في عبادته مهملا لا يحترق قلبه في ولا ينيبه الى ربه ولا يشد انه مذنب اذا أذنب وهذه من صفات الخوارج ولهذا قال بعض السلف من قال ان الناس هلكوا فهو أهلكهم ومن قال انهم فلوا فهو أضلهم ومرادهم بهذا ان اشتغل به اي في بغير حنايبنا هؤلاء الخوارج على هذا الناس ينكرون على الناس ما ينكرون ويشددون عليه ويشعلون فعاله كبيره كافرا، وهم أكفر منه لأن إيمانهم لم يصل إلى القلب تستنكرون في الظاهر وهذه المثلة الخطيرة والله خطيرة خطيرة خطيرة يجب أن الإنسان يعالج نفسه منها حتى يثم منها من هذا الشرس وهؤلاء ليس في أخذ الزمان نعم في أخذ الزمان بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم سبقوا من عاهد الخلقاء الآخرين وهمهم موجودون بل إن بعضهم جاءت الرسول لكن ما حمل السلاح فالذي قال للرسول أنسان ابن عمتك يا رسول الله لما حكم لسبيل العوام هذا نعمل الخروج. والذي قال للرسول لما قسم الغنائم اعدل أو هالي يقصد منه وليده بأي وجه الله هذا نعمل الخروج. يعني هم يزيقضون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر, ظاهر. يرتدون ظاهرا لا رخص عليه لا يجاوز تراقيها او قال حناجرهم كيف كيف نحكم عليهم بذلك كيف نعرفهم <تصفيق> هذه هي يجب ان توقف الانسان فيها ورد في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نحن, <تصفيق> نحن ورد في علامات في عاده رسول اصبح بعلامات لهم منها ما وقع في احياء النبي صلى مثل قاتل في سجيه في الرسول عنه وجد في رجال معاوية وغيره لكن نحن الآن ما نقدر نتعكم على هؤلاء بأنهم خوارج لكن إلا إذا علمنا رأيهم رأي الخوارج عرفنا أنهم منهم نحن نتال ذلك من يرى جواز الخروج على ألم المسلمين من يرى الخروج على جواز الخروج على ألم المسلمين الذين هم مسلمون هؤلاء من هم. هذا رأي الخوارج نعرف ان هؤلاء متشددون في دين الله لكن دينهم لم يتجاوز على زيارهم ظلوم خاليه من اليمن